أهلها خالدنا فيها بإجماع أهل السنة أبدالآبدين والنار كذلك على القول المتعين وهو الراجح أنها لا تفنى أنها تفنى قصد أعوذ الله النار على القول المتعين أنها لا تفنى وأنها باقية أبدالآبدين بنص كلام رب العالمين عز وجل وقد بينا أن الله نص على ذلك في ثلاث آيات من كتاب الله وكررنا هذا كثيرا وما كنا نظن أن أحد من الناس يقول بأنها تفنى من أهل السنة وجماعة وقد استغرب شيخنا عبد الرحمن المساجد رحمه الله كون من القيم عف الله عنه حاول أن يرجح القول بفنائها في كتاب الشباء عليه. وقال شيخنا إن هذه تعتبر كبوة من هذا الجوال وغلطاً, وغلطا عظيما كتبه على, على حامش الكتاب. ولا شك أن ما قاله شيخنا حق وأن الإنسان يستغرب أن مثل هذا العلماء يذهب هذا إلى تقوية هذا المذهب وإن كان لم يصدف بأنه اختاره لكن يذهب إلى تقويته مع أنه باطل من الصقر إن الذين كفروا وظلموا ولم يكن الله لأغفر لهم ولا لهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك الله يسير وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي ولا نصير وقال تعالى وَمْ يَعْصِلْهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبدا كيف يصف لنا أو يستقيم لنا أن نقول إن, الجنة تفل إن النار تفنى والله تعالى يقول خالدين فيها أبدا ما الفائدة من قوله أبدا على كل حال مذهب أهل السنة والجماعة الذي يكاد يكون إجماعا هو أن النار لا تفنى كما أن الجنة لا تفنى بالاتفاق الواضح وفي ويستفاد من الآية الكريمه أن الإنسان لو أمضى عمره بطاعة الله عز وجل راكعا ساجدا قائما لكان ذلك قليلا بالنسبة لهذا الثواب العظيم الذي يحصل له في يوم يشق فيه من يشق من عباد الله ويكون في نار الجحيم ولا بالله. الله فنسأل الله تعالى أن يعينه وإياكم على ذكره وشكري وحسن عباد انتهى الوقت انتهى الوقت انتهى الوقت انتهى الوقت انتهى Antibelletti, Vysoka. Kyllä. Se on monen aikaisempi. Leukalle lukali, ennen kuin aksut, jotka olivat aseutuneet, eli kun elimensia avokadia, piti kundi, kaderusul, en edelläkään, että se shero. että piti kundi, että lukkaan, niin kun piti kundi, että lukkaan, niin kun قالوا بلى شهرنا أن تقولوا يوم قيامة إننا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل فهنا أثبت أنه الميثاق الذي أخير عليهم أن يؤمنوا بما جاء به الرسل فلا بد من الرسل لا بد من الرسل والآية عامة رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون الناس على الله حجتهم بعد الرسل عام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسول يعليم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وألها ظالمون، وما كان الله ليضل قوم بعدي بعد إله دهم حتى يبين لهم ما يتكون، ولاحظ في هذا كثير. نعم، فمهما تم الوقت لا، عند درس جديد، خلوا ل لحصة ثانية شغل، القادم. Ayes. Ibqara. Arroobillahi min al-Shaytan al-Rajim. Inna Allaha la yastahihi ayyi yadrab mithalam ma baguza tan, fma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 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون أعوذ بالأمن الشيطان الرحيم قال الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق لا يستحي أن يضرب مثلا ولو كان مثلا حقيرا ما دام يثبت بالحق فالعبرة بالغاية وقوله أن يضرب مثلا ما كلمة ما هنا يقولون إنها نكرة واصفة أي مثلا أي مثل وقوله بعوضة عطفيا أي مثلا بعوضة مثل بعوضة فما فوق ووقوله بعوضة البعوضة معروفة ويضرب بها المثل الحقارة وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية أن المشيحين اعترضوا كيف يضرب الله المثل بالذباب في قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا قال الذباب تذكره الله عز وجل في مقام المحاجة فبين الله عز وجل أنه لا يستحي من الحق حتى وإن ضرب المثل بالبعوضة فما فوقها وقوله مثلا ما بعوضة فما فوقها فما فوقها هل المراد بما فوق أي فما فوقها في الحقارة فيكون المعنى أدنى من البعوضة أو فما فوقها في الارتفاع فيكون مراد ما هو أعلى من البعوضة فأيهما مثلا أعلى خلقة الذباب أو البعوضة الذباب أكبر وأقوى لا, لا. لكن مع ذلك يمكن أن يكون معنا الآية فما فوقها أي فما دونها لأن الفوقية تكون للأدنى وللأعلى كما أن الوراء تكون للأمام وللخلف كما في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سبيل النص بعوذة فما فوق فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل الذي ضربه الله الحق من ربهم ويؤمنون به ويرون أن فيه آيات بينات وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً لأنه لم يتبين لهم الحق لإعراضهم عنه وقد قال الله تعالى إذا تتدع عليه آياتهم وقال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وعما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثله ماذا أراد الله كلمة ما هنا اسم موصور سفام وذاء اسم إشارة أي ما هذا الذي ما هذا أراد الله ولكن يقال إن ذا هنا اسم مرسول أي من الذي أراد الله بهذا مثلا كما كما قال الممالك ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام فلنا في إعرابي وشهاد أن نجعل ماذا كلمة واحدة ونقول كلها اسم السفه أو أن نجعل ما اسم السفهام مبتدا والذي خبره أي ما الذي أراد الله بهذا مثلا نعم ذا نعم نعم ذا ذا التي بمعنى الذي نعم. ماذا أراد الله بهذا مثلا ماذا أراد الله بهذا حال كونه مثلا فمثلا هذه حال من ذا قال الله تعالى يضل به كثيرا هذا ليس من قول الذين كفروا ولهذا ينبع الوقوف على قوله ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به أي بالمثل كثيرا ويهدي به كثيرا فذكر الله عز وجل أن الناس في مقابلة الأمثال ينقسمون إلى قسمين قسم يضل والعياذ بالله وقسم يهتدي فمن الذي يضل قال وما يضل به إلا الفاسقين لأن الله تعالى لا يضل أحد إلا إذا كان في هذا الأحد إلا إذا كان فيه زيد كما قال تعالى فلما زاقوا أزاق الله قلوبهم فليس إضلال من يضل أو إضلال من فليس إضلال من يضله الله عز وجل لمجرد المشيئة بل لأنه ليس أهل الهدى فلما زاقوا أزاق الله قلوبهم وما يظل به إلا الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله والمراد هنا الخروج المطلق الذي هو الكفر لأن الفسق قد يراد به الكفر وقد يراد به ما دونه ففي قوله تبارك وتعالى وعما الذين فسقوا فمأواهم النار المراد بالفسق هنا الكفر وكذلك هنا المراد بالكفر في هذه الآية الكريمة اثبات إيه نعم إثبات الحياء لله لقوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا وهل الحياء الذي الثابت لله كحياء المخلوق لا لأن حياء المخلوق انكسار لما يدهمه أن يدهم الإنسان ويعجز عن مقاومته فتجده ينكسر ولا يتكلم أو لا يفعل الشيء الذي يسعى وقد جاء في سنة إثبات الحياء صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم ولكن كما, كما هي القاعدة عندنا أن كل صفة أثبتها الله نسف فهي مفارقة صفات المخلوق لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو سميع البصير ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يضرب الأمثال لأن الأمثال أمور محسوسة يستدل بها على الأمور المعقولة انظر إلى قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل إيش؟ العنكبوت اتخذت بيتا هل هذا البيت يمنعها ويحسسها من كوارث الدهر لا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وقال تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بباله إنسان بسط كفيه إلى الماء غدير مثلا أو نهر بسط كفيه هكذا إلى الماء يريد أن, أن يصل الماء إلى فمه هذا لا يمكن هؤلاء الذين يمدون أيديهم الأصنام كالذي يمد يديه إلى النهر ليبلغ فاهم فالأمثال لا شك أنها تقرب المعاني إلى الإنسان إما لفهمها أي لفهم المعنى وإما لحكمتها وبيان وجه هذا المثل ومن فوائد العاية الكريمة أن البعوضة من أحقر المخلوقات لقوله بعوضة فما فوق ومع كونها من أحق المخلوقات فإنها تقض مضاجع الجبابرة أليس كذلك نعم وربما تهلك لو أن لو صلّت على الإنسان لهلكت وهي هذه الحشرة الصغيرة المهينة ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان وأن المؤمن لا يمكن أن يعارض ما أنزله الله عز وجل بعقله لقوله فأمن الذين آمنوا فيعلمون أنه حق ولا يعترضون ولا يقول لما ولا كيف يقول سمعنا وآمنا وصدقنا لأنهم يؤمنون بأن الله عز وجل لو الحكمة البالغة فيما شرع وقدر ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية خاصة بقوله من ربهم واعلم أن ربوبية الله تنقسم إلى قسمين عام وخاص وقد اجتمعت في قوله تعالى قال أقيل اجتمعت القسمان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فالأول ربوية عام والثاني خاصة كما أن مقابل ذلك العبودية تنقسم إلى عبودية عامة كما في قوله تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده وخاصة كما في قوله تعالى تبارك الذي انزل الفرقان على عبده ومن فوائد الآية الكريمة أن ان ديدنا الكافرين الاعتراض الاعتراض على على حكم الله وحكمة الله بقولهم بقوله وعما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بادمته وكل من اعترض ولو على جزء من من من الشريعه ففيه شبههم بالكفار. فمثل لو قال لماذا ينقض الوضوء لحم الإبل ولا ينقض الوضوء لحم الحمار مثلا ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نعم نقول هذا اعتراض، هذا اعتراض، وهو دليل على رخص الإيمان، وأنما قُض ولا ينقض لحم الحمار لأن الحمار لحمه خبيث، نجس. فلو أكله النساء للضرورة لم ينتقلوا لا يدر الضرورة لا يجوز أكله طيب والدليل على أن الاعتراض على شريعة الله عز وجل والحكم من ديدان الكفار قوله إيش وأما الذين في قلوبهم مرض فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ومن فوائد الألعاب الكريمة أن لفظ الكثير لا يدل على الأكثر لقوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فهنا لو أننا أخذنا بظاهر الآية لكان ظالون والمهتدون سواء وليس كذلك لأن بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف ظالوا وواحد من ألف مهتدي، فكلمة كثير لا يعني الأكثر وعلى هذا لو قال إنسان أنديلك دراهم كثيرة وأعطاه ثلاثة. يصح؟ ليش؟ لأن الكثير يطلق على القليل وعلى, وعلى وعلى الكثير وعلى الأكثر يعني. طيب. ومن فوائد الآيات الكريمة أن إغلاة المنظل ليس لمجرد المشيئة بل لوجود العلة. التي أثبتت أو التي كان سببا في إضلال الله العقل، لقوله وما يضل به إلا الفاسقين ومن فوائد الآلات الكريمة الرد على القدرية الذين قالوا إن أفعال العباد لا علاقة لها بفعل الله فقوله وما يضل به إلا الفاسقين وفيها أيضا رد على الجبرية لأن فسقها هؤلاء الفاسقين كان سببا وبإرادته فيكون فيها رد على الطائفتين القدرية النفاة والقدرية المثبتة ثم قال تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه من بعد ميثاقه أي العهد الذي بينهم وبين الله عز وجل وهو الإيمان بالرسل إذا جاءتهم بالحق فإن هذا ما أخوذنا على كل إنسان إذا جاء رسول مصدق ومصدق بما معه من الآيات فإن الواجب على كل إنسان أن يؤمن به هؤلاء نقضوا عهد الله ولم يؤمنوا برسل ويقطعون ما أمر الله بها أن يوصل من الأرحام أو كل ما, أرد ما أمر الله به يوصل العموم الأرحام ونصة الرسل ونصة الحق والدفاع عن الحق كل ما أمر الله أمر أمرنا النص له فإنه يدخل في هذه الآية يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويسجون في الأرض الإفساد في الأرض هنا المراد به الإفساد الحسي أو المعنوي المراد بالإفساد المعنوي والإفساد الحسي يتضمن الإفساد المعنوي لأنه عدوان وظلم لكن المراد بالفساد بالأرض هو افسادها بالمعاصي لأن المعاصي سبب للفساد بدليلها بدليل نعم بدأنا قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولهذا قال العلماء السلف في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها قالوا افسادها بالمعاص لان المعاص سبب لكل بلاء قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون إذا نبستون في الأرض بماذا؟ بالمعاصي. وهذا الإفساد إفساد معنوي يلحقه إفساد حسي. هم ما لا آخذون الجرا... الجرافات يقطعون الأشجار ويبستون الزروع لا، لكنهم يفعلون ما يكون سبب بذلك أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون جملة اسمية مؤكدة بمؤكد. أين هو؟ <تصفيق> أي هم ضمير <طميل> الفصل <تصفيق> لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى التوكيد، والفائدة الثانية الحصر، والفائدة الثالثة إزالة اللبس بين الصفح والخبر. مثال ذلك تقول زيد الفاضل زيد الفاضل. كلمة الفاضل يحتمل أن تكون خبرا، ويحتمل أيوب أن تكون وصفا، فتقول زيد الفاضل محبوب، إذا قلنا زيد الفاضل محبوب تعين أن تكون صفة، وإذا قلت زيد الفاضل يحتمل أن تكون صفة وأنا الخبر لمئة بعد ويحتمل أن تكون خبرا. فإذا قلت زايد هو الفاضل تعين أن تكون خبر نعم لوجود ضمير الفصل ولهذا سمي ضمير فصل. ثانيا يفيد التوكيد يقول زايد هو الفاضل أكدت فضله والثالث يفيد الحصر. طيب هل له محل من الإعراب الجواب لا كما في قوله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا إيش هم الغالبين ولو كان له محل من محل من العراب لقال هم الغالبون فهو الإسلام محل من العراب لكن أتي به في الأسوال العربي لهذه الفوائد الثلاث وربما يضاف إليه اللام إن هذا لهو البلاء المبين فيكون في إضافة تلامي إليه زيادة توكيد، وقول الخاسرون الخاسر هو الذي فاته الربح وذلك لأن هؤلاء فاتهم الربح الذي ربحه من الذي ربحه من لم ينقض الله من بعد مثاقه ومن لم يقطع ما أمر الله به أن يوصل في هذه الآية فوائد منها أن الفاسق منها أن نقض عهد الله من علامات الفسق قول الذين ينقضون عهد الله من بعد الميتاقه فكلما رأيت شخصا قد فرط في واجه أو, أو فعل محرما فإن هذا نقض للعهد من بعد الميثاق. ومنها التحذير من نقض عهد الله من بعد الميتاقه لأن ذلك يكون سببا للفسق ومنها أيضا التحذير من قطع ما أمر الله بها يوصف من الأرحام أي لقارب وغيرهم لأن الله ذكر ذلك في مقام الذنب أي, قطع أي ذكر قطع الصلة في مقام الذنب وصلة وقطع الأرحام من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم ومن فوائد الآيات الكريمة أن المعاصي والفسوق سبب لفساد الأرض لقوله تعالى وينفسلون في الأرض ولهذا إذا قحط المطر وأجذبت الأرض ورجع الناس إلى ربهم وأقام صلاة السبت وتضرعوا إليه وتابوا إليه إيش أغاثهم الله وقد قال نوح لقومه عليه وقد قال نوح عليه السلام بقوله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فإن قال قائم أليس يوجد في الأرض من هم صلحاء قائمون بأمر الله مؤدون لحقوق عباد الله ومع ذلك نجل الفساد في الأرض قلنا إن هذا الإراد أوردته زينب رضي الله عنها على النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال وين للعرب من شر قد اقترب قالت أنا ألاهلك أفين الصالحون قال نعم إذا كثر إيش الخبث وكثر الخبث يحتمل أنه وصف للفاعل ووصف للتعب يعني إذا كثر الخبث حتى بين الصالحين أو الخبث من من الناس أجمعين فمثلا إذا كثر الكفار في أرض كان ذلك سببا للشر والبلاء لأن الخبث كثر وإذا كثر تفعال المعاصي كان ذلك سببا أيضا الشر والبلاء ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين اعترضوا على الله ونقضوا عهده وقطعوا ما أمر الله به يوصل وأبسدوا في الأرض يظنون أنهم محسنا صنعا ولكنهم حقيقة هم الخاسرون الذين خسروا الدنيا والآخرة قال الله تبارك وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأليم يمر قيامة وقال تعالى والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. جاءنا الله وإياكم من هؤلاء منه Johdolla ihminen, seikkaa räjäytyy. Ei vetätkö rohkeasti, mutta onko tällä ongelma? Onko tällä ongelma? Voi, joka on tietoinen, ei voi olla tietoinen. Joka on tietoinen, ei voi olla tietoinen. Joka on tietoinen, ei voi olla tietoinen. Joka on tietoinen, ei وعلم آدم أسمائها كلها ثم أرضوا بعض المنائكة فقال أنبئوني بأسمائها أولاك فقال أنبئوني بأسمائها أولاك إن أولا. ما عددتنا إنك قال يا آدم أنبتهم بأسمائهم فلما أبعهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تهدون وما كنتم تكتمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أموارتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون علي السفام هنا للإنكار والتعجب وأنشئتها بقول للإنكار والتعجيب أي ليعجب غيرهم في هذا الحال كيف تكفرون والكفر بالله هو إنكار الإنكار والتكذيب مأخوذ من كفر الشيء إذا ستره ومنه الكفر لغلاف الطلع الذي يكون في النخل كيف تكفرون بالله؟ أي تجهدون وتكذبون به وتستكبرون عن عبادته مع أنكم تعلمون نشأتكم وكنتم أمواتا، وذلك قبل نفس الروح في الإنسان هو ميت جمد، فأحياكم بنفس الروح ثم يميتكم ثانية، وذلك بعد أن تنفخ فيه الروح يموت إنما في بطن أمه ويخرج ميتا وإنما بعد أن يخرج إلى الدنيا ثم يحييكم الحياة الآخرة التي لا موت بعدها ثم إليه ترجعون بعد الحياة الثانية ترجعون إلى الله فينبئكم بأعمالكم ويجازيكم عليها ففي هذه في هذه الآتي الكريم الانكار على من كفر بالله عز وجل وهو يعلم ما حاله ومآله ومنها من فوائد هذه الآية أن الموت يطلق على ما لا روح فيه ولو لم تحله الروح أولا يعني لا يشترط للوصف بالموت تقدم الحياة بداية قوله كنتم أمواتا فأحياكم وعما ظن بعض الناس أنه لا يقال ميت إلا لمن كان سبقت حياته فهذا ليس صحيح بل إن الله تعالى أطلق وصف الموت على الجمادات فقال تعالى في الأصنام أموات غير راحية ومن فوائد هذا الحديث قصد الآية من فوائد هذه الآية أن الجنين لو خرج قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه لا لا يثبت له حكم الحي ولهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصل عليه ولا يرث ولا يورث لماذا؟ لأنه ميز جماد ما استحق شيئا مما استحق الأحياء ومن فوائد هذه الآت الكريمة تمام قدرة الله عز وجل فإن هذا الجسد الميت ينفق الله فيه الروح فيحيى ويكون إنساناً يتحرك ويتكلم ويقوم ويقعد ويفعل ما, ما أرض الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البعث لقوله بعد موت الثانية ثم إليه ترجعون والبعث أنكره من أنكره من الناس واستبعده وقال من يحيي العظام وهي رميم فأقام الله تبارك وتعالى على إمكان ذلك ثمانة عدلة في سورة ياسين في آخرها قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هذا دليل على أنه يمكن أن يحيي العظام وهي رميم وقول أنشأها أول مرة دليل قاطع وبرهان جلي على إمكان إعادتها كما قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوى عليه طيب وهو بكل خلق عليم هذا دليل ثاني يعني كيف يعجز عن إعادتها وهو سبحانه وتعالى بكل خلق عليم يعلم كيف يخلق الأشياء وكيف يكونها فلا يعجز عن إعادة الخلق الذي جعل لكم من الشجر الأخطر نارا فإذا أنتم منه توقدون الشجر الأخطر فيه البرودة وفيه الرطوبة والنار فيها الجفاف واللبوسه هذه النار اليابسة الجافة تخرج من شجر بارد رطب الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا كيف ذلك كان الناس فيما سبق يضربون أرصانا من أشجال معينة يضربونها بالزند، شيء يسمى الزند عندهم فإذا ضربوها انقدح قدحت نار ويكون عندهم شيء قابل للاشتعال يشتعل بسرعة ولهذا قال فإذا أنتم منه توقدون تحقيقا لذلك هذا الشجر يختلف بعضه واضح وسهل استخراج النار منه وفي ذلك يقولون يعني العرب في كل شجر النار واستمجد المرح والغفار استمجد يعني أعلى على غيره وصارت النار فيه أكثر أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادة على يخلق مثلهم؟ نعم. بلى هذا الدليل أي الثالث والرابع؟ الرابع؟ الرابع. الرابع. وهو خلاق. نعم. الخامس وهو الخلاق العليم. وفي أول الآيات وهو بكل خلق عليم. وهنا قال الخلاق. فالخلاق وصفته. ووصفه الدائم وإذا كان خلاقا وصفه الدائم هو الخلق فلي فليعجز عن ع عن إعادة الإنسان بعد موته إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكم هذا أيضا دليل إذا كان إذا أراد شيئا مهما كان وشيء تكلموا نكر في سياق إيش الشرق فتقول العموم أمره أي شأنه في ذلك أن يقول له كن فيكون أو أمره الذي هو الأمر واحد الأوامر ويكون المعنى إنما أمره أن يقول كن فلا يعيده مرة أخرى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء هدن السابع كل شيء فهو مملوك لله عز وجل الموجود يعجمه والمعدوم يوجده لأنه رب كل شيء وإليه يرجعون هذا الدليل الثامن لأنه ليس من الحكمة أن يخلق الله هذه الخليقة ويأمرها وينهاها ويصل إليها الرسل ويحصل ما يحصل من القتال بينه وبين المؤمن والكافر ثم يكون الأمر هكذا يذهب السدر بل لا بد من الرجوع وهذا دليل عقلي المهم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد الأموات إلى الحياة ومن فوائد الآيات الكريمة أن الخلق مآلهم ورجوعهم إلى من؟ إلى الله عز وجل ثم قال عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هي لما ذكر عز وجل أنه قاتل على الإحياء والإماتة بيّل منته على العباد بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا خلق أوجدهم على غير مثال سبق بل على مقتضته حكمته جل وعلا وعلمه وقوله لكم اللام لها معنى يعني هنا المعنى الأول الإباحة المعنى الأول الإباحة كما تقول أبحت لك والمعنى الثاني التعليل التعليل أي خلق لأجلكم ما في الأرض جميعا وقول ما في الأرض هذه ما اسمه موسولة عم كل ما في الأرض فهو مخلوق لنا من الأشجار والزروع والأنهار والجبال وكل شيء ثم استوى يعني بعد أن خلقنا من فضال جميع استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات استوى إليها أي على إليها هذا ما فصرها به ابن جرير رحمه الله وقيل استوى إليها أي قصد إليها وهذا ما اختاره ابن كثير رحمه الله فللعلماء في تفسير استوى إلى قولة الأول الأول أن الاستواء هنا بمعنى القصد وإذا كان القصد تاما قيل استوى، لأن الاستواء كله يدل على الكمال كما قال تعالى ولما بلغ أشده واستواء أي كمال فمن نظر إلى أن هذا الفعل عدي بإله قال إن استواء هنا ضم من معنى قصد ومن نظر إلى أن الاستواء لا يكون إلا في علو جعل إلى بمعنى أعلى لكن هذا ضعيف إذا نعم هذا ضعيف لأن لأن الله تعالى لم يستوي على السماء أبدا وإنما استوى على العرش فالأقرب أن الصواب ما ذهب إليه من كثير رحمه الله وهو أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام والإرادة الجازمة وقوله إلى السماء أي العلو وكانت السماء دخانا أي مثل الدخان فسواهن سبع سماوات طفاقا قوية متينة وهو بكل شيء عليم ومن علمه عز وجل أنه علم كيف يخلق هذه الأرض كيف يخلق هذه السماء في الآية الكريمة فوائد منها منة الله تعالى على عباده لأن خلق لهم ما في هذه الجميع فكل شيء مسخر لنا والحمد لله والعجب أن بعضنا صار مسخرا لما سخر له فخدم الدنيا ولم تخدمه وصار أكبر همه هو الدنيا جمع المال وتحصيل الجاه وما أشفى ذلك من بفايدة هذه التكريمة أن الأصل فيما في الأرض الحل كل ما في الأرض الأصل فيه الحل من أشجار ومياه وثمار وحيوان وغير ذلك الأصل فيه الحل وهذه قاعدة عظيمة وبناء على هذا لو أن إنسانا أكل شيئا من العشقاء فقال له بعض الناس هذا حرام فأيهما يطالب بالدليل؟ المحرم, المحرم. يطالب بالدليل لو أن إنسان وجد أجد طائر يطير فرماه وأصابه ومات وأكله فقال له الآخر هذا حرام من المطالب بالدليل؟ المحرم, المحرم. من طالب الدليل المحد ولهذا لا يحرم شيء في الأرض إلا ما قام عليه الدليل ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد هذا العموم بقوله إيش جميعا مع أنما ما موصوله تفيد العموم لكنه سبحانه وتعالى أكده حتى لا يرد لا مورد بأن شيئا من أفراد هذا العموم قد خرج من الأصل ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل أي أنه يفعل ما يشاء بقوله ثم استوى إلى السماء واستوى فعل فهو جل غالق يفعل ما يشاء ويقوم به من الأفعال ما لا يعصيه إلا الله كما أنه يقوم به من الأقوال ما لا يعصيه إلا الله ومن فوائد الآيات الكريمة أن السماوات سبع لقوله سبع سماوات ومن فوائدها كمال خلق السماوات لقوله فسواهن أي جعلها سوية متطابقة غير متنافقة ومن فوائد الله الكريم إثبات عموم علم الله لقوله وهو بكل شيء عليم لنا أن فوائد مسلكية من هذه الآية منها أن نشكر الله على هذه النعمة أن خلق لنا كل ما في الأرض كل ما في الأرض فهو مخلوق لأجلنا ومحلل لنا فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة كذلك أيضا من الفائد المستكية أن نخشى ونخاف لماذا يا أخوانا؟ لأن الله بكل شيء عليم فإذا كان عريماً بكل شيء حتى ما نخفي في صدورنا أوجب لنا ذلك أن نحترس مما يغضب الله عز وجل سواء في أفعالنا أو في أقوالنا أو في أي شيء مما يتعلق بنا ثم قال تعالى قال قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةِ الْأَخِرِهِ نعم حمد؟ نعم واضح الآن السماء محيطة بالأرض من كل جهة أليس كذلك؟ من كل جهة و... والسماء الدنيا بينها وبين السماء الثانية مسافة مسافة خمسمائة عام إن صح الحديث أو أقل أو أكثر المهم بينها مسافة بدليل حديث المعراج ثم عرج به للسماء الثانية ثم عرج به للسماء الثالثة وهكذا ja tämä on se, että kun on alkaun, niin heidät on väkivallan väkivallan väkivallan väkivallan väkivallan väkivallan väkivallan väkivallan se on mahtavaa. Se on mahtavaa. Se on mahtavaa. Se on mahtavaa. Se on mahtavaa. Se on mahtavaa. Se on <تصفيق> ما... تحتاج إلى تامل يعني مثل أن الله عز وجل يبين قدس على الباث بأنه خلق جميعا ثم ذلك قصة عالم تحتاج إلى تامل ما يبوا نعم ابد الله نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم. هذه... نحتاج إلى جواب قال الله عز وجل أأنتما شد خلقاً عن السماء بناها رفع سمكها فسبوها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها هذه البعدية هل هي بعدية زمن أو بعدية ذكر منهم من قال إنها بعدية ذكر يعني وزيارته على ذلك دحر الأرض ومنهم من قال إن الله خلق الأرض عز وجل ثم دح خلق الأرض قبل السماوات كما هي العادة يعني في البناء يكون أسفله هو الأول ثم بعد ذلك دحر الأرض ويقول الدح معناه فسر بنفس الآية أخرج منها ماءها أها وهذا أقرب لأن الأصل أن البعدية بعدية الزمن لا بعدية ذلك نعم. أصل الله يكشف الذين يجوزون استخدام القات إيش؟ الذين يجوزون استخدام القات شهد القات إينه؟ لا من هذه الآية الحمد لله نعم القات غير معروف عندنا والحمد لله وهو معروف في اليمن ويستعملونه لكن. المحققين من علماء اليمن نظرا لما شاهدوه من ما يحدث منه يرون أنه حرام وأنه لا يحل. طيب لو قال قائل مثلا الدخان حلال لأنه ما خلق الله في الأرض ماذا نقول له؟ نقول نعم وهذا هو الأصل. لكن جلت العدلة على تحريمه مما يحصل منه من الضرر وإضاءة المال وإضاءة الأوقات أيضا وأشياء كثيرة ذكرناها بالمسبب استدلون الشيخ بقوله تعالى أيضا أقول لأجل فيما أوحي إليه حراما أو طائما محرما محرم. استدلوا هذا الآية هذا ذكر بعد ذكر الحيوان لا أجل فيما أوحي إليه محرما أو طائما أو من الحيوان ولهذا قد لا يكون ميتا والشجر ما في ميت أو دم مصفوحا أو لحم خنزير فإنه ريس نعم شيخ إذا كان إنسان إيش إذا كان الرجل مثلا عامي جاهل يعني كثيرة بالشريعة وااا مثلا انتقل في الأرض إيه سوا انتقل الأرض انتقل يعني يقول مثلا سافر أو تجول تجول فتطبيقا لهذه الآية وجع يعني, يعني هو الذي خلق لكم في هذه تقصد هذا الذي يعني تقول ان الحلال اللي شيء حلال اي الانسان نرتاب في شيء هل يعمل هل يقول يعني يستعمله تطبيقنا الايه نعم يعني لو شككنا في حل في حل مطعون او مشروب Kyllä, ja أعلم الأسماء كلها ثم عرضوا على الملائكة فقال أنبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم لَمَّا أَنْذَرُ وَاسْعَى إِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا كُنْتُمْ بس أودي بلا قال الله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكه إني جاعل في الأرض خليفه إذ تأتي دائما في القرآن الكريم قال المعربون وهي مفعول لفعل محذوف التقدير أذكر اذ إذ قال فهي موصوفة في المحدود هذا هذا تقدير قال رب كل الخطاب في قول رب للنبي صلى الله عليه وعله وسلم ولما كان الخطاب له صارت ربوبية هنا من أقسام الربوبية إيش الخاص إذ قال للملائكة اللام للتعديه أي تعدية القول المقول له والملائكة جمع ملأك وأصله مألك لأنه مشتق من الألوكة وهي الرسالة لكن صار فيها إعلال بالنقل أي نقل حرف مكان آخر مثل أشياء أصلها شيء ولذلك قد تتعجب تقول كيف لا ينصرف أسماء جمع اسم كيف ينصرف أسماء جمع اسم ولا ينصرف أشياء جمع شيء والسبب في ذلك أن أسماء التي يجب اسم الهمزة فيها أصلية وأن أشياء الهمزة فيها همزة في التعنيف. طيب المهم الملائكة نقول مشتق من إيش الألوكة وهي دسالة. ولهذا قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا. والملائكة عالم الغيب. خلق من نور لا يحتاجون إلى أكل وشر، وهم عالم غيب لا يرونه، وإلا فهم موجودون معنا، ويحضرون مجالس العلم، ويحضرون مجالس الذكر، ويقفون عند أبواب المساجد يوم الجمعة، يكتبون الأول في ثم إذا حضر الإمام الصحف ثم أتوا يستمعون الخطبة لكن هل نحن نراهم؟ لا نراهم وهذه من حكمة الله عز وجل وابتلاءه أن يخبرنا الله ورسوله عن هؤلاء بهذه الصفات ليبتلينا هل نؤمن أو, أو لا نؤمن لكن مع ذلك أحيانا يتشكلون بصور البشر كما قال الله تعالى عن جبريل هنا قابل مريم تمثل لها بشرا سويا بشر عادي ما في شيء وكما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وهو جالس في أصحابه بصورة رجل كما قال عمر ذلعان شديد شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من صحابة أحد وجلس إلى النبع عليه الصلاة والسلام جلسة المتأدب أسل على ركبته إلى ركبته ووضع كفية على فخذيه وسألوا الأسئلة المعروفة وكما أتى مالك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحا بصورة الإنسان وكان موسى عليه الصلاة والسلام شديدا قويا فصكه دفاعا عن نفسه لأنه لم يعلم أنه رسول الله عز وجل وإلا لو علم ما فعل هذا لكن كعادة البشر يدافع الإنسان عن نفسه وكما ومعهول من موسى صلى الله عليه وسلم أنه رجل قوي شديد لما استغاده الذي من شيعته على الذي من عدوه وكزه وكز واحدة فقد عليه هلك نعم فعلى كل حال الملائكة الأصل <تصفيق> الأصل فيهم أنهم <تصفيق> عالم الغيبين قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة خليفة يخلف الله أو يخلف من سبقه أو يخلف بعضهم بعضاً يتناسلون أم ماذا؟ أم الأول فيحتمل أن الله تعالى أراد من هذه الخليقة آدم وبنيه أن يجعل منهم الخلفاء يخلفون الله تعالى في عباده في إبلاغ شريعته والدعوة إليها لا عن جهل بالله سبحانه وتعالى وحشاه من ذلك ولا عن عجز لكنه يمن على من يشاء من عباده كما قال تعالى يا داوون إنا جعناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس هو خليفة يخلف الله في الحكم بين عباده وكذلك أيضا يخلفون من سبقهم خليفة يخلفون من سبقهم وعلى هذا فتكون خليفة هنا على هذا الاعتمال بمعنى الفاعل والمفعول الفاعل وعلى الأول بمعنى المفعول أو أنه يخلف بعضهم بعضا بمعنى أنهم يتناسلون هذا يموت وهذا أحيا وعلى هذا التقدير أو على هذا التفسير تكون خليفة صالحة لاسم الفاعل واسم المفعول كل هذا محتمل وكل هذا واقع لكن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء يدل على أنهم خليفة لمن إيش لمن سفقه وأنه كان على الأرض مخلوقات قبل ذلك تسفك الدماء وتبسدو فيها، فسألت الملائكة ربها عز وجل يجعل فيها من يفسد فيها واسبح الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني وستتغي وستتغير الحال، ولا تكون ولا تكون ولا تكون, تكون سبقت، وقولهم ونحن نسبح بحمدك. مسبح بمعنى النزل والذي ينزه الله عنه شيئا أولا النقص والثاني النقص في كماله وزيد ثالث إنشئت مماثلة المخلوقين كل هذا ينزه الله عنه النقص يعني كل صفة نقص لا يمكن أن ينصب الله بها أبدا لا وصفا دائما ولا خبرا الثاني النقص في كماله فلا يمكن أن يكون في كماله نقص قدرته لا يمكن أن يعتريها عجز قوته لا يمكن أن يعتريها ضعف علمه لا يمكن أن يعتريه نسيان وهل أم جرار ولهذا قال عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغو لا قليل ولا كثير، فهو عز وجل كامل الصفات لا يمكن أن يعتري كماله نقص. الثالث عن مماثلة المخلوقين مماثلة محمد انتبه لها مماثلة ولا تقل مشابهة عن مماثلة المخلوقين. هذه إنشاءنا أفردناها بالذكر. لأن الله تعالى أفردها بالذكر فقال ليس كمثله شيء وقال وله المثل الأعلى وقال فلا تضب لله نأمثال وإن شئنا جعلناها داخلها في أي لقسام القسم الأول النقص لأن تمثيل الخالق بالمخلوق يعني النقص بل إن المفاضلة بين الكامل والناقص تجعل الكاملة ناقصا كما قال القائل ألم ترى أن السيف ايش ينقص قدره متى إذا قيل إن السيف أمضى من العصا لو قلت فلان عنده سيف أمضى من العصا ما أنت تقول أفيد يتبين لك ان السيف هذا قوي ولا ردي ردي أمضى من العصا معناه انه ليس بشيء فربما ندخل هذا القسم الثالث ربما ندخله في القسم الأول وهو النقص على كل حال التسبيح ينبغي لنا عندما نقول سبحان الله أو أسبح الله أو ما أشبه ذلك ينبغي لنا أن نستحضر هذه المعاني يعني لا نقولها على أنها ذكر نقولها على ذكر وعلى والرأس لكن نستحضر ما دلت عليه من المعاني وأنك إذا قلت سبحان الله فالمعنى أن الله أزوجل منزه عن كل نقص منزه عن كل عين منزه عن نقص في كماله، وقوله بحمدك مسبح بحمدك، قال العلماء إن الباء هنا للمصاحبة، أي تسبيحا مصحوبا بالحمد، معنى مصحوبا بالحمد، فيكون هذه الجملة فتكون الجملتان تتضمن التخليه والتحليه يعني نفي النقص وإثبات الكمال لأن الحمد وصف المحمود بالكمال ولا تقول هو الثناء بالجميل على الفعل الاختياري كما يقول بعض المتكلمين بل هو وصف المحمود بالكمال زد على ذلك محبة وتعظيم فإن وصفت مرة أخرى بكمال فسمه ثناءً والدليل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد النصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وقدم التسبيح على الحمد من أجل أن التخلية تكون قبل التحلية يعني نفي النقص يكون قبل إثبات الكمال من أجل أن يرجى الكمال على محل خال من النقص نسبح بحمدك ونقدس لك وقول نقدس لك التقديس معناه التطهير وهو أمر زائد على التنزيه لأن التنزيه تبرئ وتخلئ والتطهير أمر زائد ولهذا نقول في دعاء للسبتاح اللهم باعد بيني وبين خطايات كما باعدت بين المشتر والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبد المعدد نس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد فالتقديس عن التطهير فيجمع الإنسان بين تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص وتطهيره أنه لا أثر إطلاقاً لما يمكن أن يعلق بالذهن من من نقص ونقدس لك اللام هنا للاختصاص فتفيد الإخلاص وهي أيضا للإستحقاء لأن الله جل وعلا أهل لأنه قدس لا أجبهم الله قال إني أعلم ما لا تعلم قف ما بعد هذا كلام إني أعلم ما لا تعلمون ما هنا اسم موصول أو نكر موصوفة هل المعنى إني أعلم شيء لا تعلمونه أو أو المعنى إني أعلم الذي لا تعلمون. تحتمل هذا وهذا وهي صالح لهذا وهذا, وهذا طيب أعلم ما لا تعلم وسوف تتغير الحال في هذه الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل وإذ قال ربك للملائك وهذا هو الذي عليه السلف الصالح أن أننا نؤمن بأن الله تعالى له قول يقول وإثبات أن قوله بحرف وصوت من أين أخذنا أنه بحرف؟ من قوله إني جاعل في الأرض الخريفة وجملة إني جاعل مقول القول ويحروف إني جاعب في الأرض خليفة ونأخذ أنه بصوت أنه قال للملائكة أي قولا واصلا إلى الملائكة ولا يمكن أن يكون قول واصل إلى الملائكة إلا إذا كان إيش بصوت وهو كذلك ثم الصوت قد يكون خفيا وقد يكون قويا لقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وهذا هو الذي عليه أهل السنة وهو الحقيقة هو غاية الكمال لا عز وجل بل هو من أعظم من الكمال أن يكون عز وجل متكلما بما يشاء كونا وشرعا فكل ما يحدث الكون فهو كائن بكلمة الدليل إنما عمره إذا أراد شيئاً أن, يكون أن يقول لهم كن فيكون وكل شيء فهو مراد الله إذن كل شيء فهو بقول وأما القول الكوني الشرعي فهو ما أنزله الله على الرصم ومن فائد الله الكريم أن الملائكة ذو عقول أن الملائكة ذو عقول وجهه أن الله تعالى وجه إليهم الخطاب وأجاغ ولا يمكن أن وجه الخطاب إلا لمن يعقله ولا يمكن أن يجيبه إلا من يعقل الكلام وجواب عليه خلافاً لمن قال إن الملائكة لا يوصفون بذلك أو قال إنهم عقول لا أجساء ومن فائد الأتكريمة إثبات الفعل الاختياري لله عز وجل وهذا يتكرر عليكم كثيرا فما معنى الفعل الاختياري معناه أن من أهل البداع من يقول إن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية فلا يجيب ولا ينزل ولا يستوى ولا يتكلم ولا يضحك ولا يفرح ولا يعجب لأن هذه أمور اختيارية تقع بالمشيئة ولو صح أن يوسف الله بها لكان حادثا لأن هذه حوادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث قياس فاسد في, في مقابل نص وسبحان الله العظيم ما أعظم أن يصف الله عز وجل بأنه لا يفعل هذا أكبر عيب أن يكون الرب عز وجل لا يفعل ولهذا فسر بعض السلف الحي في قوله تعالى الحي القيوم قال الحي هو الفعال هو الفعال لأن من كمال الحياة أن يفعل ما شاء. وإذا لم يشاء فهو ناقص لا شاء فهؤلاء والعيار بالله سلبوا بعقولهم الواهه الطعيفة الفاسدة سلبوا سلبوا الله عز وجل كماله. أضف إلى هذا القول إذا ينفون عن الله القول والفعل لأنهم لا تكلم لا تكلم كلمة ثيارية. فنفى عن الله القول والفعل وإيش بقى؟ ما بقى شيء؟ ما بقي شيء هذا أكبر نقص يوصف الله به أن يقال لا تكلم ولا يفعل وهذه الآية تدل على ثبوت الأفعال إني جاعل وجاعل اسم, فعل. اسم فاعل للمستقبل ولا للماضي ما دليلكم عن المستقبل لا أنها نصبت ولا اسم الفاعل لا ينصر بالله إذا كان للمستقبل وعلى هذا ففيه دليل على ثبوت الأفعال على, على اختياره الله عز وجل انتهى الوقت أسأل شيخ بارك الله فيك كثير من أئمة التفسير يذهبون إلى الاحتمال الأول الذي قلناه أن الله عز وجل أن خليفة هنا معنى خليفة عن الله نعم وما شو على هذا لكن قرأت لشيخ الإسلام تينية إنكار شديد على هذا القول ويقول لا يكون الخليفة لا يعني يستخلف إلا من كان مثلا ناقصا أو يحتاج أو غائبا أو كذا لا ممصر. الشيخ له كلام غير هذا أنا قرأته إيه يمكن له كلام آخر إنما إن نقول نحن كما قال إني يا داول إن أجعل لك خليفة في الأرض والذي قلت يا شيخ يعني نقول الآية في احتمال الثلاثة لكن ماذا نقول عن قول شيخ الإسلام أما التفسير الذي ذكرتموه؟ ما نقول لديه. هذا له, له, له كلام من موضوع آخر أو ربما أنه ليس كثب بين يدي الآن عشان شوء <تصفيق> قد يكون هناك تدل على أن المقام مقام إن من أجل تفسير هؤلاء. شيف... نعم. شيخ ااا الشيخ. نعم. شيخ القدوس يعني أنه وصفوا الكمال. هذا ما يعنيه. نعم. الطاهر. شيف... صار عكس القدوس يعني الطاهر من كل من كل صفة إفداء ما هي؟ إيش؟ ما هي إفداء؟ إيش؟ إفداء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 تخاطب ربع انا كنت اتوقع انك قال الارض ااتيها طبعا هذه المخلوقات بالنسبه لله عز كلها لا عقل قد على أن العقل بالنسبة للمخاطبة الله له فقط عملنا به وإلا فالأصل أنه لا يخاطب إلا ميعقل ما سق لأن الذي أخرج الأرض عن ذلك هو أن نشاهد أن نشاهد ما هي عاقل لكن بالنسبة لخطاب الله عاقل نعم لا لا ما سفر بعض لا من خاطب مخاطب الناس يخاطب حتى نعم من هذه نعم الله الله لا اثبتها بيانه لكن ليس القلوب عادة. قد يقال ما قوله بمعناه هنا القلب المعنوي لأن مشهور عند السلف أن الملائكة الصنط ما لهم أجواء ولهذا لا يأكلون ولا يشبون ولا يحتاجون للأكل والشرب إذن ما الذي يذكر في شجرة القلب المعنو؟ إيه نعم القلب المعنوي نعم لكن قوله تعالى ولكن تعمل قلوب لا تبصدور هذا القلب الحس لأنه وصفها بمكانها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 ما أنذأهم بأسماء؟ إن قال لم تقل قال لم تقل لكم أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كونتم تبدون ويصنع للملاك جسد آدم فسجدوا إله إبني سaba واستبر وكان من الكافرين. عودي الله <تصفيق> وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة علم الفاعل هو الله عز وجل ك أيين أيين ويقرأ بقناشة من نجاح مدافع خليفة أخذ منها ألف وعاء أي عده طيب من فوائد علاج كريمة أن بني آدم يخلو بعضهم بعض على أحد الأقوال في معنى خليفة وهذا هو الواقع أن بني آدم يخلو بعضهم بعض فتجد من له مئة سنة مع من له سنة واحدة، وما بينهما، وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن الناس لو بقوا من ولد بقي لاضغاقت الأرض بما رحب، ولم استقامة الأحوال، ولا حصد رحم للصغار، ولا الولاية عليهم، إلى هذاك من المصالح العظيمة، ومن فوائد هذه الكريمة قيام الملائكة. في عبادة الله عز وجل لقولهم ونحن نسبح لك ونسبح بحمدك ونقدس لك ومنها كراهه الملائكة للإفساد في الأرض لقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ومن فوائد هذه الآية أن وصف الإنسان أن وصف الإنسان نفسه بما فيه من الخير لا بأس به بقولهم ونحن نسبح لك نسبح بحمدك ونقدس لك فإذا كان مراد مجرد الخبر فلا بأس ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم ولا فخر وأما إذا كان المقصود الافتخار وتزكية النفس فهذا العجل ومن فائد الآية الكريمة شدة تعظيم الملائكة لله عز وجل حيث قال نسبحه بحمدك والثاني نقدس فهو يشبه يشبه قوله نقل من الذنوب والخطايا واصل من, من خطاياه ومن فائد الآية الكريمة جواز المفاضلة بين الله وبين الخلق فقولي إني أعلم ما لا تعلمون أعلم وأعلم اسم تفضيل وهذا هو الحق وخالف بعض بعض من يقولون إنهم ينزهون الله وقالوا أعلم ليست على بابها بل هي بمعنى عالم وما علم أنهم إذا فسروها بعالم صار هذا أشد تناقض لله لأن كلمة عالم لا تمنع المشاركة ومن المعلوم أن الخلق فيهم من هو من هو عالم كما قال الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصاط والأفيدة لعلكم تشكرون وقال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام علمك ما لم, ما لم, ما لم تكن تعلم وقال تعالى فان علمتموهن مُؤْمِنَاتٍ فلا وعليه فنقول اعلم هنا على, على بابها كما يقال ان الله ارحم, أرحم الراحمين وفي القران الكريم اليس الله باحكم بيحكم الحكم السماد ما في إيه حسنت هذا نتنيهدا كمال ها. على كل حال خير إن شاء الله توهمنا فيه خير أعلم, <تصفيق> أعلم إلى بس أن, إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمؤثرين أقول بعض العلماء فسر أعلم بمعنى عالم وقال إنه لا تجوز المفاضلة بين الله وبين الخلق في فالصفات ولكن هذا قول باطل لأن الدلة تدل على الزامنة أما لا يتلزي معنا إني أعلم فهي كما قال الأخ هي فعل مضارع نعم ثم قال وعلم آدم الأسماء كلها علم الفاعل من الله عز وجل وآدم هو أبو البشر إيش؟ أيها أيها فائدة الأخيرة في مسأ علم نعم لكنها فيها فائدة لك. لكنها ما ما تلحق بالتفصيل وعلم آدم الأسماء كلها علم الله تعالى آدم وهو أبو البشر الأسماء كلها الأسماء هل أل هنا هل هي للعموم كما يفيد قوله كلها أو هي لعم ل لعموم ما حص... تقدم عبد الحميد أقدم أحيان ما جاء البالح ما جاء إن تهدسه ما جاء الأسماء أي أسماء ما حضر أسماء ما حضر بدليل قوله أنبئوني بأسماء هؤلاء وقوله الأسماء كلها أي كل الحاضرة وذلك أن الله تعالى خلق أشياء وقال لآدم هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا لما يحتاج إليه مع بني ثم عارضهم الميم هنا علامة الجمع ولا تكون إلا لما يعقل والأسماء ليست تعقل فكيف الجواب الجواب أن نقول إنه عارض المسميات ولم يعرض الأسماء لقوله أنبئوني بإيش؟ بأسماء هؤلاء فيكون هنا عرضهم أي عرض المسميات على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فلم أعلم ما عرف قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ثم قال يا عارم أنبئ بأسماءه وأراري بذلك عز وجل أن يعرف الملائكة أنهم ليسوا محيطين بكل شيء علما وأنه يفوتهم أشياء يفضلهم آدم فيها فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء أنبئوني هذه هل هي فعل أمر يراد به قيام المأمور بما وجه إليه أو يتحدي الظاهر الثاني أن يتحدي إن كنتم صادقين أن لديكم علما في الأشياء، فأنبئوني بأسماء هؤلاء، لأن الملائكة قالت فيما سبق أجعل فيها من يفسد فيها واسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقال الله إني أعلم ما لا تعلمون، ثم امتحنهم بهذا،, بهذا. قالوا نعم، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هؤلاء المشار إليهم أن المسميات الحاضرة إن كنتم صادقين في أن لديكم علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أي تنزيه لك عن عن العبث وعن السفه فأنت يا ربنا لم تفعل هذا إلا لحكمة عظيمة وقوله لا علم لنا إلا ما علمتنا اعترافوا من الملائكة أنهم ليسوا يعلمون إلا ما علمهم الله هذا مع أنهم ملائكة مقربون إلى الله ومع ذلك لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل إنك أنت العليم الحكيم إنك الجملة هذه مؤكدة بإن وبأن الذي هو ضمير الفصل لأن الكاف اسم إنا وأنضم الفصل لمحلة من الأраб والعليم خبر خبر إنا إنك أنت العليم يعني ذا العلم الواسع الشامل المحيط بالماضي والحاضر والمستقبل وقوله الحكيم يعني ذا الحكمة والحكم، لأن الحكيم مشتقة من الحكم والحكم، فهي فهذا الله نسمّاههما عالم وحكيم. في هذه الآيات تيهاتين آيتين بيان أن الله تعالى قد يمن على عباده أو على بعض عباده بعلم لا يف... لا يعلمه الآخرون. وجمه. أن الله علم آدم بأسماء مسميات كانت حاضرة والملائكة تشهد ذلك ومنها أن اللغات توقفية وليست تجريبية توقفية يعني معناه أن الله هو الذي علم الناس إياه ولولا تعليم الله إياها ما فهموها وقيل إنها تجريبية بمعنى أن الناس كونوا هذه الغروف والأصوات من التجارب فصار الإنسان أولاً أبكم لا, لا دي ماذا يتكلم لكن يسمع صوت الرعد، يسمع حفيف الأشجار يسمع صوت الماء وهو يسيح الأرض وما أشبه ذلك فاتخذ مما يسمع أصواتاً تدل على مراده ولكن هذا يا الصواب أن اللغات مبدأها توقيفي مبدأها توقيفي وكثير منها كسبي تجريبي يعرفه الناس من من مجريات الأحوال ولذلك تجد أن أشياء تحدث ما ليس لها اسم من قبل، ثم يحدث الناس لها اسمًا إما من التشابه أو لغير ذلك من الأشياء، ولهذا غالب ما تجد من أسماء المسميات الحديثة إلا وجدته مطابقا للمعنى الذي هي الذي سميت به، ومن فوائد الآيات الكريمه جواز الامتحان جواز الامتحان امتحان الإنسان بما يدعي أنه مجيد فيه ونحن في هذه الأيام في زمن في زمن امتحانات، نعم وسيلقى عليكم أسئلة يقال أخبروني بحكم كذا وكذا نعم امتحانا إن أجبتم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت للم الحكيم فأنتم أخذتم إيش صفر ووإن جبتهم بما فتح الله عليكم فهذا عد كلهم في درجة نعم ومن فوائد الآيات الكريمة جواز التحدي بالعبارات التي يكون فيها شيء من الشدة لأنه لم يقتصر على قول أنبيون بأسماء هؤلاء بل قال إن كنتم صادقين. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الملائكة تتكلم من أين؟ تؤخذ؟ من قوله إيش؟ قالوا عن من أنعم. وقوله أن بيئون بأسماء هؤلاء إن كنتم ومن فوائد الآيات الكريمة اعتراف الملائكة. عليهم الصلاة والسلام بأنهم لا علم لهم إلا ما علمهم الله عز وجل ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه فلا يدعي ما لسله ولا يدعي ما لم يدرك ومن فائد الآية الكريمة شدة تعظيم الملائكة لله عز وجل حيث اعترفوا بكماله وتنزيهه عن الجهل في قولهم سبحانك واعترفوا لأنفسهم بأنهم لا علم عندهم واعترفوا لله بالفضل في قوله إلا ما علمت ومن فوائد العالم الكريم إثباتوا اسمين من أسماء الله وهما العليم والثاني الحكيم طيب العليم من الأسماء اللازمة هو المتعدية متعدية يعلم ما بين أيديهم وخلقهم فهي من الأسماء المتعدية يقول العلماء الاسم المتعدي لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة إثباتوا اسما لله وإثباتوا ما دل عليه من صفة والرابع إثباتوا الحكم أو الأثر الذي يترتب على ذلك فمثلا العليم نثبت العليم اسما من أسماء الله ولابد